Orum alfasiqun, layy zulukum illa adam, wa iyuqatukum, yulukum aladbar, yulukum aladbar, ثم لا يصرون. Durih tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa pun di mana pun mereka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 يَتَلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَا اللَّيْلُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَيَعْمُوُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْقَيْرَاتِ وَغُلَاءِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَسْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ